اذ قَالَ ابراهيم لِابيه اَزَرَ اتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اَلهَهَ انِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي اِبراهيم مَلَكُوتَ السَّمَاواتِ وَالارضِ مَلَكُوتَ السَّمَاواتِ وَالارضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فلما افلق قال لا احب الاكلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افلق قال لا ان لم يهديني ربي لئن لم يهديني ربي لا من القوم الضالين فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَتَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجِيهَةً لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَلِيفاً حَلِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ